لا اله الا الله القرءان الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط Mahu biarkan walau alam. Sabarilah di sana dan di alam, wahai Al-Ghafir Al-Hakeem. وَإِذَا قَالُوا سَالِمُوهُ يَا مُؤْمِنُونَ تُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ أَنِّي أَنَّ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلاَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ Yeah. yeah.